يُبَدِّلُ اللَّهُ شَيْءَآتِهِمْ حَسَنًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا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 قَوْمَن فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامًا قَالِبِينَ فِيهَا حَصُونَتٌ مُسْتَقَرٌّ وَمُقَامَا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لَزَامًا